أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين قد يكون الحق معنا لكننا لا نحسن ان نشهد لهذا الحق على ارض الواقع ولا نجيد ان نبلغ هذا الحق للاخرين وقد يكون الباطل مع غيرنا لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق ويجيد ان يصل بباطله الى حيث ينبغي ان يصل الحق وحينئذ ينزو الحق ويضعف كأنه مغلوب وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب فيزداد أهل الحق ألما وحزنا وهذا لا يغير من الواقع شيئا فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة بحكمة ورحمة وبصيرة لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http www.mohamedhassan.org يقدم لكم أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ولا كثرة ولا تهديد ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له وهو الواحد الذي لا ضل له وهو القمد الذي لا منافع له وهو الغني الذي لا حاجه له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو تقار السماوات والأرض فلا راس لحكمه ولا معقد لقضائه وامره واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقره اعيننا محمدا رسول الله عرضت عليه الدنيا صلى الله عليه وسلم عرضت عليه السنة باموالها وزخارفها وسلطانها وذهبها وحريرها وميشها عرضت عليه السنة فاعرض زاهدة. يجعي من الاخرى المكان الارفع. ما جبر اسواب الخرير ولا مسارة التاج من طوق الجبيل مرفع. وهو الذي الدنيا السعادة قلة وبطابة لبس القميص مرفعا. وهو الذي لو جاءنا نتفسه كل الذي فوق القصيصة اجمعا. صلى عليك الله. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هدت النساء وما ناحت على الأيس الحمام اما لعدة ايها الاحبة الكرام مرحبا بكم. وشكر الله عز وجل لكم واسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل مني واياكم جميعا خالق الاعمال وان يكتب لنا بهذه الخطوات الدرجات وان يرفع لنا بها الاجر إنه سبحانه وتعالى كريم جواد خليل الحقيقة الحقيقه ان النعمه كنت اتمنى ان يكونش ليه تسجيلات عشان اتكلم بالبلد الكثير. لكن ما في سيدة التسجيلات يعني ورانا على طول. فيحنا مرضى ان شاء الله يشهد الله ان الى انت جلست في المسجد لا اعرف الموضوع الذي فاتكلم فيه معكم والله لا اعلم وعلمت انكم اهل خير واهل بركة واهل كرم فتردتوا رزقكم الى الرزاق جل وعيزا وارسل الله لكم رزقكم يا الله وانا ساجد بين يديكم فموضوعكم الليلة يدور حوالا ثلاثة اسئلة واجابات هذه الاسئلة اتدرست ان شاء الله لنا هذه مكاهن من ثلاث اسئلة والاجابة على هذه الاسئلة الثلاث. من أساب على هذه الأسئلة دخل الكلام. ومن لم يجد على هذه الأسئلة وإن كان من العلماء دخل النار وبئس القرار. شفتين عني خطير? ثلاث تسئلة احفظ دائم عايزة. احفظ احنا بنغشرة كين اوه بنعلينا كل جواب لانه مش رشرة على حاجة غياته بالدخل. تعالوا بنا لنتعلم سويا هذه الاسئله والاجابه عليها لنفوز من الله جل وعلا بالعله السؤال الاول اولا انا هذه الاسئله فين ومن اللي هيسالكم نجمه الامتحان هتكون فين ومن الممتحن ومن الذي هيقدر النتيجه يا ترى حتجيب مع مرتبه الشرف ولا حكيم جيد جدا ولا حديث جيد ولا حديث مقبول ولا تقدم بقى اولا مجلس امتحانات اللجنة فين اللي هتمتحن فيها القطر اللجنة فين القطر من اللي الملكان من كان ونسيه ما هي ماده الاسئله وما هي ورقه الاسئله ورقه الاسئله فيها ثلاثه اسئله السؤال الاول من ربك السؤال الثاني من نبيك السؤال الثالث ما دينك هل ثلاث اسئله ربك مين ونبيك مين ودينك ايه الجواب كان خلاش كده الحمد لله عتا جل المؤمن هيقول ايه ربي الله حقا ومحمد النبي لي صدقا وديني الإسلاف الجواب سهل خارج كل وقت كلنا شايفنا الكل عرضي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلاف اللي ما الامر مش سهل كده ما منتم متحيلين بل الامر في مجلس الامتحان عند الامتحان دائما وابدا يكرم المرء او يهان فاننا صعب جدا الضوء لكنه مرعب ليه لانه مكان ضيق ومكان مظلم ولكنه ضيق على من ضيقه الله عليه ووسع على من وسعه الله عليه ومظلم على من اظلمه الله على ومضيء لمن نوره الله اليك ده هو مرعب يعني بالله عليك عشان تحس بروح لجنة امتحان اللي تحط فيها عليك كده بس ايه وتفصل مرسل بيه جرب كده المساله دي ادخل قبطك كده وتفصل مرسل تعد بيك كل كده بتاعتك عاكمها تماما اوضع وبيشك وشاقيتك وولادك قرأ. بس. ضل المكان كله. وخل ولادك يستأزمه او يخرجه او تبقى في مكان لوحدة في البيت لواحدة الثالثة. المكان من المكان على سريرك حتى مش على الارض. في القبر. الله يا العظيم هتحس ان الامر حاول جدا. هتحس ان الامر تذيب. ما عشان شراء كان احد الصالحين. لما يحب يذكر نفسه بالقبر ويذكر نفسه بالاخرى ويلاقي تنيا فيصارك عليه يبقى خانع الازمبه اسكن وقلت لا منا في المحل الساعي والعامل عبادة ده باجة دين الان اي عبادة هذه التي منعتك عن السجود والركوع لمن انعن عليك يبقى الازمبه اسكن يقول انه حي على الخلاة وهو عاش يلعب بره ضمنا يبقى لازم بيقولوا حي على الصلاه وهو لا لما النطس يخلص يبقى لازم بيقولوا حي على الصلاة وقولك لا العمل اولى ورس العيال. إن لله وإن إليه راجعون يعني في الأوائف على طابور الجمعيه أو على طابور العيش ثلاث ساعات عشان تجيل خمس الرئيسة والعصر تقالع بتاع وقتك مستدارهم على الله وهان المجلء اللي فيهم رسع العيال. ما تيحد الكجارة المتعاف هذه العشيجة مضان يعناه في كل من الدنيا والعصر جاي فتوه الخلق العمل عباده رسل العياد آتنه المنين الاسغلة إن إن إنا لله وإنا إليه رجعه فكان واحد الصالحين لما الدنيا السيطر عليه السوية ويحب يذكر نفسه بالأخرة يعمى فيه أنتاحت لنفسه قبله في قلب الصالحة بدل ما يحط ترابط الصفرة ها؟ اللي عملنا مشاكل في كل زيجة وكل زواج تيجي السكتة تقول له ما كان في ترابط الصفرة الثامن سياسي مفيش جواب نجيب واجل الصالح كما كان ترابط الصفرة وقفحت قابرة وغطوه بخشدة وساعش مالتونية السيطرة على قلبه شوية كده يمنازل القبر بكشرة ويغلق القبر على نفسه بهذه الخشبه ويظل يصرخ ويسقي ويصيح وينادي على الله ويقول ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت ارجعني وفرط اعمل صالحا ويظل يصرخ بهذه الآية ردر شعون لعلي اعمل صابحا فيما ترك حتى اذا من فتعت انتاته وغرث في عرقه زفع الخطبة بنشله وخرج الى المور والهواء وذكى وكثر البكاء اختد البكاء ويقول لنفسه ها انت يا نفس قد عدتي وخرجت فعملي ما قلت ثم يقول والله اني لخائط ان تنسلي هذا القبر يوما وتنادي ربك شعوري فلا يختشى فلاك. يقول لك مثل انت حان صابة جدا. ده؟, ده انت يا راجب. ما شاء الله الواحد كرة ما شاء الله كل كان اتوقفه. ها? وساعة ما يجيه له جواب يقول له انت مطلوب بكرة للمحكمة. والله العظيم اتحدي إن انت الليه? اتحديت. اتحديت ان شاء لك جواب وقال لك مطلوب بكرة للمحكمة واثنين الليل. الليه? ابدا. وهتمنطل الانتفاق يا طبعا عملتك ويسألني يقول لي ايه واحد ايه? ها? وبالرغم من انك سوف تعرض على محكمة سيحاسبك فكيف يكون خالك اذا ما اردت على محكمة احكم الحاكمين. هذه المحكمة التي لا تقبل الرشوة. خل بالك اخي. مش هتروح تحط كده يعني قلش همام? ابدا. لا تقبل الرشوة. ولا المحسوبية. ولا تقبل المخاناة ولا تقبل الاستئناف للأحكام لأن قاضيها الواحد الديان عنوانها لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وسبق من قال خلي بالك معاك من قال تغذكر وقوفك يوم العرض عريانا في الدليل لماذا لا تفكر في هذا اللقاء؟ تذكر عقوفك يوم الارض غريانا مستوحشا القلق الاحشاء حيرانا والنار تلعب من ريع ومن حلق على الوفاه ورب العرش غضانا اقرا كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرسا غير ما كانا فلما قرأت ومن تنكر قراءته واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل اخذوه يا ملائكتي وانبوا بعزد عخى للنار عطانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا تذكر وقوطة يوم العرض عريانة. توادي المحكمة نجلس امتحان دو مرعب. ومكان صعب القبر القبر, القبر الذي ينادي عليك كل يوم ابن ادم وانت في غفلة. القبر الذي ينادي عليك كل لحظة يا ابن آدم وأنت في سهو ومشيان يقول لك يا ابن آدم تمشي في جماعة على ظهري وسوف تقع وحيدا في بطني يا ابن آدم تفرح وتمرح وتجري على ظهري وسوف تبكي في بطني يا ابن آدم تأكل أموال يتامى على ظهري وسوف يأكلك الجود في بطني إذا ما ذهبت إلى هذا القبر وأنت محمول على الأعلاق يا غوتي يا خارج يا عاطل يا تارك الصلاة يا تارك الصيام يا من قبلتهم لك امام المسلسلات والأسلام اعلم أن الذي سيحملك إلى القبر أولادك وأحبابك هم الذين يتبعونك ويهلون على رأسك الطرق وأنت في غفلة يا مسكين أنت في غفلة انت في سهو أنت في صحو. لا تتذكر هذا المشهد ولا تتذكر في هذا اللقاء إذا ما ذهبت إلى هناك رجع مالك للورثه ورجع زوجتك لتتزوج ورجع أولادك ليتنعموا بالأموال وأنت وضعت في التراب وهنا ينادى عليك بلسان الحال عبيدي رجعوا وتركوك وكفراب وضعوك وللحفاب عربوك ولو ظلوا ماك ما نفعوا ولم يبق لك الا انا وانا الحل الذي لا يموت والله العظم حد والله العظم ابنك ولا أمك حتنفعك ولا زربك حتنفعك ولا ولدك لن ينفعك عملك لا من ولا لك يا من فلست ولا علم لك سوى جمع المال لن ينفعك مالك الا اذا اخذته من الحلال وانفقته فيما يرضي الكبير المتعال قالوا لك من الامتحانات صعب جدا هذا هو ضوء ربنا ولك القبر القبر اللي قال عنه الناس حينما قال من يتبع ناس لان كل اعتقادهم ان الفهم الحقيقي اني سيحصل التجاره وسيحصل الاموال وسيعيش الدولارات وسيعيش الريالات فتصلي على خير البريات صلى الله عليه وسلم ايا من يدعي الفهم لكن يا اخي الوهب تعطي الذنب والذنب وتخطي الخطا الجنب الا بان لك العيب انا اذرك الشيء ولا في نصحه غيب انا ناد بك الموت انا اسمعك الصوت انا تخشى من الصوت فتحطاق وتحكم فتم تسير السهو وتختال من السهو وتنفض الى اللهو كأن الموت ناعم كأني بك تنعط الى اللحد وتنغط وقد اتمنت الوقت الى اضيق من سنة فقط هناك, هناك الجسم مندود ليستأكله الجود الى ان ينخر العود ويمسي العظم قبرا تزود نفسك الخير فزود نفسك الخير ودعنا نعقب الطير وايئ مركب السير وخفنا اللجة اليم بذا اوصيك يا صاح وقد ضحتك من ضاح فطوبى لك راح باداب محمد ياسم صلى الله عليه وسلم وصدق الله جل وعلا اذ يقول بلغت التراق يا قيل من اراق وظن انه الزراق والتفت الساق بالساياك, بالساياك, بالساياك الى ربك يومئذ المشاق فلا ولا صلى فل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتنطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يتركتها ألم يكن طفة من يمنا ثم كان على قطره فخلق تقوى فجعل منه الزوجين الذكر والالثى اليس ذلك بقادر اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بلا قادر بلا قادر لما القطر ليش ما جدا الامر مش سهل كما تتخيلون? ليس الامر يشير كما تسمعون وكما تفكرون? لا. ليه? ابقى بالنجنة. طيب الاسولة سعودته ايه عن الشيخ? ده قال اولا قولنا ربك لي ونبيه لي مريك ايه? عنو ربي الله وديني نبيه ومحمد نبيه وديني مسلاك. انما الامر مستغل كده. ليه? لانه كم من العلماء الذين ملأوا المفاجد بعلمهم. إذا ما سئلوا هذه الأسئلة لا يستطيعون الجواب، وكم من أمي لا يستطيع أن يقرأ ولا يعرف أن يكتب سيجيب بطلاقه وفصاحه لسان لان لأن الذي سيجيب في هذه اللحظات ما ليس هذا اللسان الذي تعود على الكذب والذي تعود على الرياء والذي تعود على النفاق والذي تعود على الغيبه والذي تعود على النميمه ما يجيب اللسان وإنما الذي سيجيب في هذه اللحظات هو عملك عملك شفره دين بيقول ايه يثبت الله الذين الذين ايش امنوا وشفقوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ما هو القول الثابت؟ ولا إله إلا الله قول القول السابت محمد رسول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والقبر أول منزل من منازل الآخرة ويظهر الله أنه يتعلق الله ما شاء. إذا لم يتمتخير Burnah الملعج هذا يا سابي هناك الجسم ومدود ليفتاكينه الجود. القبر انا رفضة من مليار الجنة وانا حسرة من خفر الايران. القبر انا ان يضيق على العدل فتختلف اطنوعه. واما ان يستفع طوراه كالفضاء. تلجمة الانتخار صعبة جدا. والكلام في المزنة طويل بالخلصة الانتخابة عشان نجاوب على الاسئلة الثلاثة. طيب نجي نشوف المشرحان المفؤولان على الأسكنة اللي حيواتيوني في الأسكنة منكى ونسيح اوه منكى ونسيح دي منكى ونسيح ملكان من ملائكة الله عز وجل كل ملك له وظيفة من يوم أن خلق إلى وومي أن تقوم الساعة جبريل سكينة الوحي او الملك الموكل بالنسب الوحي على الأنبياء مكايل موكل بتقسيم الأرزاق بين العباد اشرافين موكل بالنسخة الصور. عزرائيل موكل بقفض الارواح. وهي كل ملك له وظيفه رقيب وعسيب يسدل عليك الحسنة والسيئات. منفر ونسير مسؤولان عن سؤال القبر. وفي ملائكه ساجدة وفي ملائكه قائمة وفي ملائكه راكعه راكعة. الكل في عبادة ربه وفي ذكر مولاه حتى اذا ما نفخ اسراتيل في الصور قام الجميع قائلا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادة ما تحب الله يا رجال هم المسؤولان هم المسؤولان على السؤال في القطر منظر عجيب ومنظر غريب لأول مرة حتى تسمله لأول مرة هتعينه. والسؤال الاول هيقول لك ما ربك ربه. اللي هيجاوز المؤمن الصادق مش البكاش والزجال. البكر زي كان في الدنيا. والكزم كان في الدنيا. والنساق كان في الدنيا. يقول ما تتركك على دهوزك. ويرجع قاوة. كيف وقتك رفت الهوزك. انا قم بزي من الحليب. وما بيخليك. وهو انه اسود من ظلام القبر. معني لو كان في اله غره نور من اعلان لرجع وصدق الواحد في الله انما ده شغل التكفه في شيء في جماعه مسلم ربنا يفرجك يمكن ربنا يكون فاتح عليه قارصني وما شاء الله صحه طلعت تعالى يا اخ احمد تعالى تعال واشرب صلاه عارفين بنقول صلاه الراجل المسلم وربنا فاتح عليه وناعم عليه ورزقه عليه واسع وكريم قول لي حلش خلي بالك وبعدين تقول له عم الشكل تروسلش ليه قول لك ربك رب يقوله ما بيبذكيش ما بيبذكيش ليه قول لك والله انا عندي عيال ياشي والصلاة ربنا ما اردار ولا لا تحكيش ليه يقول لك والله اللي يعيز البيت يحرم عالجامع حافظ نجاهيش لك نجاه ما تحب رب الاردار سبحان الله يعني المسلم. هو النبي نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله باللسان ويصدق الجنان وتنطلق الجوارح والاركان لان الايمان في اسمه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان ده الايمان عشان كده كتير جدا من الناس النهارده يقول لك والله انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وافي مسلم يحبش النبي بس اللي حد لها جنائم ولها برائيم بغنمت ممكن قال انا محب للنبي والنت كزاب اه قلت انا محب للنبي وهو لا يصل محب للنبي هو مرتبع محب للنبي وهو لا يفكر محب للنبي وهو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم انا محب ولا تنسى بغنوش بسهر تنسى بسهر جدا قلت انا بحب النبي واخر ما يصلها انما العلم قلنا سلوكم وايجن بحباتك العملية لرسول الله يا عشان كرا بنبكر اخواننا هنا باني كانت فيك المس صغير بيتعلم عند الاستاذ وبعدين الرجل الصغير ده تلميه الصريح فيما انه استاذه بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فجي التلميز قال لي او استاذ انا ليس بيشوف النبي قال لي يادني النبي ما يحبس يشوفه الا اذا كان محب ليه ويصابق معاه ومنفذ في النبي وهنا ليجي مبكاش ولا الاتجال ولا الكذاب ولا المنافق ولا شو حبت لا يأتي النبي لزيارة. لا يأتي النبي ولا يجار النبي الا احبابه صلى الله عليه وسلم. ليه? لان من الناس من يذهب لزيارة النبي. ومن الناس من يأتي النبي لزيارته. من رآه في المنى فقد رآه ايه? فان لا يتمثل به. اذا خلي بقى. الشهال الاولان في الخط. هيقال لك من ربك. اللي حنجد هنا بقى المؤمن الصادق الذي قالها بحق وصدق في الدنيا بحق وصدق قالها في الدنيا رضي الله لم يسأل إلا الله ولم يستعن إلا بالله ولم يتوكل إلا على الله ولم يلجأ إلا إلى الله ولم يصوب الأمر إلا إلى الله وإذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله الذي كانت حياته كلها لله عز وجل خلى لله وترك لله واعطى لله ومنع لله وأبغب لله ورقب الله جل وعلا في سره وعلى هذا الذي يستطيع أن يجيب إذا ما من يقول رضي الله ربي الله الذي آمنت به في الدنيا ربي الله الذي راقبته في الدنيا ربي الله الذي اتجم بأوامنه وشرعه وخدوده انselvesー راجل كاذب في الدنيا لن يصلي، ولن يصوم ولن مسكي ولن يحش ونسلم بالبطار التخصية يجي في القبر يقول له رب ربهاціوني ربي الله والله ماهو ناسد والله لن ينفد ربنا لكله اليثبت الله الذين آمنوا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء يبقى المؤمن هو الذي يجيب المؤمن هو الذي يستطيع أن يجيب على السؤال يبقى الأمر مستهلت يا منكم متخيبين مش لما يأكل قوله ربك لا لا اللي حينطأ إمانك واللي حينطأ عملك واللي حينطأ صراحك واللي حينطأ قيام وقرآنك وذرك بوالئين وانفاقك على الفقراء واليتامى وإحسانك للجيران عمله عمله إذا ماتت تكن انقطع عمله إلا من ثلاث والثلاث عمله في الدنيا سبق جريا أو صالح أو علم ينتفع الناس به وينتفع هو به في قبره يقول الذي يشب على السؤال هو الذي آمن بالله حقا في الدنيا عشان كده سيدنا حارسة صحابي جهيل من صحابه النبي الجليل صلى الله عليه وسلم خلي بالك معايا سيدنا النبي النار في ليلة أو في يوم بيقول له يا حارثة كيف اصبحت يعني إزاي حالك عامل إيبنا قال له اصبحت مؤمنا حقا والحمد لله يا رسول الله قال له حارثة إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولك أما حقيقة ايمانك فقال حارثة حقيقة إيماني يا رسول الله اني قد عزفت نفسي عن الدنيا خلق أرشت أن الدنيا مهما طالت فهي خصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الحجر ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر وأن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر فخذوا من ممركم لمقركم ولا تطبحوا أسطاركم عند من يعلم أسراركم عاشفت نفسي عن الدنيا علم أن الدنيا فانطرة شجرة استظل بظلها وطرتها ورحل تعلم ان الدنيا شاح ميسه جيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي. مر على شاة ماتت واطبعت جيفة وقال لاصحابه اترون هذه الشاة هينة على اهلها قالوا نعم يا رسول الله ومنها لها انتوها ماتت ناقمة لها اطبعت جيفة فقال لهم صلى الله عليه وسلم والله الدنيا أهون عند الله من هذه الشات على أهلها ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح ضعوف ما سقطا حرا منها شرفا. الدنيا حقيقة جدا. الدنيا اللي عملنا تкалب عليها ونتهافت عليها والولد يقتل عشان الدنيا والبنت تسيب أمه عشان الدنيا وهكذا كل عشان الأموال وعشان الكراسي وعشان المناظر عشان الثمّة عشان الكشم المحاكم مليان غلاوي. ليه? عشان الطمع وعشان الكشع. والكل ناسي انه سيترك الدنيا حاسيا عريانا. وصرق من قال ان تكون فقيره والفقر خيرا من غنى يطغيها. وان النفوس هو الكفاء فان ابدت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعه فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن واوظر لمن ملك الدنيا باجمعها الراحة منها بغير القطن والكفن خد معا حالماك خد معا الشجان خد معا اهبارا خد معا اهبارا ابدا ابدا شخص ماك دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقصوم وسوء ظن لا ينفع فقير كل من يقنع غني كل من يقنع ايه والله وعاكلكم قصة ظريفة كده عشان سيفل وجوه من شوية سيدنا عيسى على نبينا والسلام السلام بيطربين نفسه بهذه التي نتعافض عليه كالذلك عشان هنا في الجنين بيحصل المشاكل يابع عشان الارض الراجل خد من الجسر شف والراجل قطع الحوال المي عن اللي تحت منه والبهمة كت المكان اللي بقى فيه بهم فيه وهكذا تخلي بقى كان اللي بولك عشان تبقى تقرح حقيقة الدنيا متوحد مولاك سيدنا عيسى ماشي مع صاحب لي وبعدين وقف سيدنا عشان يصلي وجب الراجل يدخل القرية يجيب طعام فجب ثلاثة رجز فلما وقف عيسى عليه سلان يصلي وطول فالصالح الراجل جاء فكررين أكل رغيفا ولما أنهى عيسى الصلاة قال له اين الرغيف الثالث غانبي قال والله ما كان الا رغيفا بيكشب على نبي قال له يا راجب قال له اثنين قال له ماشي اثنين اثنين اثنين اثنين انا مش اثنين اثنين الاهل وثبالك بات مصودة شودة بات مصايب ده ربنا يا سبحان الله سيدنا عيسى ومر عيسى على ظباء ترعى جسلا يعني. فنادى نبي الله عيسى على ظبي من هذه الظباء وجبحت وشواه. عشان يكلبك. وحط الظبي مشو كله قبل ما الراجل مدهي جسد. فأل عيسى ربه ان يحيي له هذا الظبي فأحيئه الله. لان عيسى كان يحيي النوت بإذن الله عز وجل. وابلئ الأسماء والأبراط هو يحيي النوت بإذن الله. الراجل شاعة مشاكل صدي اللي كان حياكله ماشوي ما حي السلامة رجل محان الله فام عيسى قال له بحق الذي أراك هذه المعجزة من صاحب الرغيل قال الله ما كان إلا رغي فيه ايش فيه قال له طب ماشي فاخده من ييده ومشوا فمر نبي الله عيسى على مهر نه فأخذه عيسى من يده ليجره ليعبر به على سطح الماء فالرجل بتأخر قال له اعبره عبر به نبي الله عيسى على فضح الماء حتى الشاطئ الارض. نبي. الله سبحان الله مش عميه. فقال بحق الذي عراش هذه المعجزة. من صاحب الرغيف الثالث قال له والله ما كان الا رغيفين. قال له تب تعال انا هارفنا الطائر. فمر به نبي الله عيسى على ارض صحراء فهر مال. فقعد عيسى وعمل ثلاث اكوان من الرمز اجبعه. وسأل عيّر ربه أن يصير له هذه الأقام الصربية إلى ذهب، إلى أي؟ وانت عارفين أن الذهب يلهي العقول. مثلا أي؟ رعيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنهم الناس قد ذهبوا. رعيت الناس قد نادوا إلى من عنده ناد، ومن لا عنده ناد فعنهم الناس قد نادوا. رعيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنهم الناس من فضة. فأرطينا حول الأكوام الطرابية إلى ذهب يا عبد عيسى قال له أسرع بقى قال له ايه. قال له من ذهب ذاليا والكوم الثاني والكوم الثالث لمن أكل الرغيس أما أنا, أكلت أنا من يوم فقال له نبي الله عيسى كلها لك ولكن هذا شراق بيني وبيني ولا. شفنا هيك الدنيا بقى الدنيا مش الذهب وشوف بقى النهايه ايه الراجل قاعد جنب الثلاث اكوام من الحاله يقول شهران لوحده يقول حجم بقى العماره وهشتري عشر قدادين وهعمل جريبه اخ و... اعدي فمر على ثلاثه من قطاع الطرق لثلاث اكوام ده اثرت على عقولهم فقتلوه انا اول واحد واحد يروح بسرعه القريه يجيب لنا طعام عشان نهرب فراح الرجل منهم يجيب لهم طعام ما فيش لها تحبوا لحاجة بقى جمال الوزئت لبوع عشان مات هيبقى على صحبه ان اللي وإنا اللي يا قال والله